وَأَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَبَنِي ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ واسْمَعِ لِلْيَسَعِ عُيُونٌ تَسَوَّرُوقا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءَ إِفْقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ ذَاهُمُ كُتَبَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْهُ وإلا ذكرى للعالمين